خذ الشوق اوه خذ الشوق خذ, الشوق خذ الحب الكبير وخذ فؤادي خذ المسك البديع وخذ حقولا وخذ وردا وخذ شيحا الشوق العظيم وخذ ودادي خذ الحب الكبير وخذ خذ المسك البديع وخذ حقولا وخذ وردا وخذ شيحا وكاني أخي في الله ما سطرت شعري ولم يختل على ورقي بدادي ولم ترقص بنات الفكر شوقا لأقلامي وأبيات الجداد أخي في الله ما سطرت شعري ولم يختل على ورقي مدادي ولم ترقص بنات الفكر شوقا لأقلامي وآبيات الجدادي لأقلامي وآبيات الجدادي خذ الشوق العظيم وخذ ودادي خذ الحب الكبير وخذ فؤادي اخذ المسك البديع وخذ حقولا وخذ وردا وخذ شيحا وكاد أخي في الله فعذرني إذا ما رد الشعر أثواب العنادي أخي في الله فعذرني إذا رد الشعر أثواب العنادي فليس له إليكم من سبيل ولا فج عميق أو هادي تصاغر عندما تحكم فهامت قوا العذاب بكل واد الشوق العظيم minetest poolest suurte المسك البديع وخذ حقولا وخذ وردا وخذ شيحا وكاني أحبك يا أخي في الله حبا وقربني إلى رب العبادي لأنك لم تكن يوما ربيبا لمن عن الدرب الرشادي لأنك حافظ لكريم قولي حبك الله جنات المراد لأنك صادق الفطن لبيب فأنت من الأكارم في ازدياد خذ الشوق العظيم وخذ ودادي خذ الحب الكبير وخذ فؤادي خذ المسك البديع من تغلى في فؤادي امر كبير احبك يا اخي فيلان Quan Na quero ودي <تصفيق> الله حباك الله خذ شوقا تغلغن في فرمادي خذ الحب الكبير وخذ فؤادي خذ المسك البديع وخذ حطولا وخذ وردا وخذ شيحا وكادي